بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا واناشرات نشر فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْكُ يَأْتِي ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ طمست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 فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احياء واموات وجعلنا فيها سَيَجْعَلُهَا شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جماله صفر وين يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُسْتَقِينِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَالْفَوَاكِهُ مِنْ مَا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ قُلُوا ثُمَّ اسْتَعِينُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا أُنْقِيلَ لَهُمْ رَكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ